وَإِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَهِذَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَفِي خَلْكٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ 17. وأولئك الأولاد في وأولئك أصحاب النار هم فيها